الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقلوا حق قاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقت من نفس واحدة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 وكل بدعة ضلالة وكل الظلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام أبداءوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل ودي من أقسام الحديث عدة وكل واحد آتا وحدا أولها الصحيح وهو ما اتصل هو لم يشز أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتامد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طلقا واغدت رجاله لا الصحيح اشتهرت وكل ما عن الحسن قاصر فهو الضعيف وهو أقسام كاثر وما أضيف لنا بالمرفوع وما لتابع فهو المقطوع والمسناد المتاصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى فالمتاصل اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الحديث المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث المرفوع والحديث المقتوع والحديث المسند والحديث المتصل هذه الأنواع التي ذكرها المصنف في المنظومة المرفوع قال ما أضيف للنبي فهو المرفوع الحديث المرفوع المرفوع لغة هو اسم مفعول من رفع ضد وضع وسمي بذلك لأنه نصب لصاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم أما الحديث المرفوع استلاحا عند المحدثين هو كل ما أضيف أو أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية هو كل ما أضيف أو أسند للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية هذا يغاير تعريف الأصليين لأن الأصليين يقفون عنده من قول أو تقرير أو إيه او فعل او تقرير اما المحدثين يبحثون عن ايام النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ونوم النبي صلى الله عليه وسلم وحياه النبي صلى الله عليه وسلم وقوم النبي صلى الله عليه وسلم واكل النبي صلى الله عليه وسلم وزي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك البخاري يسمي صحيح الكتاب الصحيح المسند من ايه سنن النبي صلى الله عليه وسلم وايام النبي صلى الله عليه وسلم واحوال النبي صلى الله عليه وسلم وترى الصحابه كانوا ينظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في نومه يقولون اذا نام نفخ يقولون كان يتضجع وضجعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه او كان يتعمم هكذا ودخل مكة وعلى رأس المغفر فكانوا يترسمون خطنه السلام في كل شيء في سكتاته في لمحاته في ضحكاته في كلماته بابي هو وامي فهو كل ما أضيف للنسلم يعني يعني رفعه ونسبه الراوي ولرسول الله تسمع المحدث يقول قال رسول الله حتى ولو كان البخاري وهذا نقول هذا هو المرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا أو كان معضلا أو كان مدلسا أو كان أو كان يعني لو جاء البخاري وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إنما العمل بنيات نقول هذا حديث أجيبه لا سيب المعلق هذا حديث مرفوع لماذا أسألك لماذا مرفوع أُسنده للنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا مالك عن ثور بن يزيد عن, عن ابن عباس قال مالك بلغني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا نقول هذا الحديث سقط الراوي منه من الطبقات سقطت رواه نقول حتى ولو سقطنا نحن نعرف المرفوع فقط المرفوع اهم شيء ان تنظر الى نسبته لمن لرسا يبقى ما اضيف للنبي ده معنى ما اضيف للنبي من قول كالحديث الذي في عن عمر المخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما كل امرئ وكقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وأنا خيركم لاهلي هذا قول هذا حديث قولي من النبي صلى الله عليه وسلم فما اضيف للنبي من قول فهو من الاحاديث المرفوعه القوليه وما اضيف من قول او فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حديث نعم يعتبر حديث كحديث المغيرة بن شعبه في الحديث الصحيحين عن المغيرة بن شعبه قال قضا النبي صلى الله عليه وسلم حاجته ثم توضع فمسح على الخفين قال توضع هذا وصف للوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر ده حديث مرفوع لكن مرفوع ايش تقريري صح ولا لا فعلي لانه فعل يبقى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين هذا فعل ايضا حديث السنن ان ابن عمر ارتقى على بيت حفصه فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبه هذا ايضا رواية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين عن ابن عباس قالك بت وعند خاله ميمونه فنام النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني الوساده فتوسدت توسدت بها كان توسط بالوسادة فتوسدت بها فنام وكان النبي اذا نام نفخ يبقى كان بنام بينام النبي صلى الله عليه وسلم بينفخ وهذه صفه من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ده سنه سنه تقريريه طيب بس سنه فعليه لما ما اضيف لنبي من قول او فعل او تقرير تقرير النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد بن بشير وعمار بن ياسر عندما لما ضرب وطاعن بالرمح وصلى وجرح يسع بدما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه سنه تقريرية على انه يجوز للمرء المنطق بالدماء ان يصلي وهذه فيها اشاره ان الدم ليس بنجس ردا على من يقول بنادي بدعة كيف يقول هذه بدعة والحديث ظاهر الى السماء سبحان الله وين اللي جاب على ده طعن برمح هينزل سنتي دم طعن برمح يعني جرح يسع بدما فكيف يقال هذه بدعه في السنة اب داود ثلاث رماح وطعن كما أيضا لما بلولو اللعين هذا البغيض البئيس طعن عمر بن الخطاب صلى والجرح يا اسع ابو ايش يا اسع دمن دما وعبد يقول كنا نصلي وثيابنا ملطقه بالدماء فده تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما صفع معاويه السلمي صفع الجاريه على وجهه وقال أريد أن اكفر عن ذلك يا رسول الله اعتقها يعني تكفيرا لي اعتقها فقال له اتني بها فجاءت فقال لها قال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله فاقرها نيو سلم على قولها فين في السماء فهذا ايضا سنه تقريريه على علو الله جل في علاه اذا ما اضيف النيو سلم من قول او فعل أو تقرير أو صفه خلقيه او صفه خلقيه هذا من الحديث نعم من الحديث يسمى حديثا أيضا حديث وصفي وصف النبي كما قال أنس كان النيو سلم احسن الناس خلقا ما مست يدي دباجا ولا حريرا مثل يادي رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال اليا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت شيئا فقال لي لما فعلته وما تركت شيئا فقيل لي لما لم تفعل فهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وصف في خلق النبي ولما سؤلت عائشه عن خلق النبي قالت كان خلقه القران هذا حديث لكن حديث ايش وصف يصف خلق النبي صلى الله وايضا وصف خلق النبي كانت المرأة وهي تصف النبي تكون كان ابيض مليحا او كان اكحل عن كما في حديث علي بن ابي طالب وكان أجمل من القمر فهذا هذا أيضا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الحديث المرفوع لا ننظر للاتصال، لا ننظر للتدليس، لا ننظر للإرسال، لا ننظر للعدال، لا ننظر للانقطاع، ننظر إلى النسبة. نسب وأسندة لرسول الله فهو مرفوع. لا معنى الحديث المرفوع. إذا الحديث المرفوع لا ننظر في صحته، لا ننظر في ضعفه. هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفقة خلقية أو صفه. خلقه فهذا هو الحديث المرفوع مثال ذلك مثلا في الحديث المرفوع ان ياتي مالك عن نافع عن ابن عمر فيروي حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال نعم الرجل الصالح ابن عمر لو كان يأخذ من الليل هذا حديث مرفوع لماذا لماذا طيب عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال كنت غلاما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا هذا إيش؟ هذا حديث مرفوع، حديث مرفوع. قال كنت غلاما، حديث مرفوع. غلط أخطأت. ليس حديثا مرفوعا. موقوف مرفوع، مرفوع خطأ. ليس حديثا مرفوعا. موقوف خطأ. ليس حديثا منقوفا. شليخ ولا بد تفهم. هو قال كنت غلاما. نقول كنت غلاما ليست من الحديث. والحديث المرفوع فقط هو إيه؟ وكان النبي أحسن الناس خلقا. طيب قال ابن عباس. كان النبي صلى قام من الليل فصلى فصليت بجانبه صليت على جانبه الايسر على يده اليسرى فاخذني من اذني وحركني حتى استدرت فكنت على جانبه الايمن حديث الصحيحين فاخذني من اذني هذا موقوف مرفوع يبقى الحديث كله ايش مرفوع احسنتم عائشه رضي الله عنها ارضاها بتقول جاءني نفس الم في ليلته فقام من الليل فانسلى فارتدى ثيابه وردائه وإزاره ثم خرج فانسللت خلفه فأسرع فأسرعت خلفه حتى ذهب الى البقيع فرفع يديه منكتا يعني يرفع وينزل بيديه ثم استدار فاستدرته فأسرعته فأسرع خلفي فذهبت فنمت فدخل علي فقال مالك يا عائش حش يا رابيع عندك, عندك رب ثم بعدما در الحديث بينه وبينها قال أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله ثم قال لا اخبريني أو لا يخبرني العليم الحكيم أو العليم الخبير ايش المرفوع ايش الموقوف منه كل مرفوع مرفوع ايه قول فعل تقرير قول وفعل احسنتم ده قول وفعل نعم خلاص اتقنتم المساله يبقى إذن الحديث المرفوع ما اضيف المساله من قول او فعل او تقرير او صفه خلقيه او صفه خلقيه في البيت الثاني الحديث المقطوع لا المقطوع هو أتى المقطوع في النظم أتى المقطوع وما لتابع إن هو المقطوع والحديث المقطوع طبعا المقطوع لغه ضد الموصول والمقطوع هو ما اضيف الى التابعي او من هو دونه انتبه المقطوع هو ما اضيف الى التابعي او ما هو دونه قولا او فعلا او تقريرا او صفه خلقيه او صفه خلقيه هذا ايضا يسمى المقطوع يبقى المقطوع ما اضيف الى التابعي او من دونه او من دونه يعني تابع التابعي فهذا يسمى مقطوعا مثال ذلك دخل سعيد بن المسيب على ابنته وهي تقرأ ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقالت يا أبتي أما حسنة الآخرة فقد علمناها فما هي حسنه الدنيا فقال لها هنا قول فقال لها الرجل الصالح للمرأة الصالحة إذا سألتك هذا حديث أضيف لسعيد بن المسيب فما موقع هذا الحديث في الاستراح حديث مقطوع لماذا؟ اضيف إلى سعيد وهذا الحديث قولي أم فعلي أم تقريري أم وصفي قولي انه قال الرجل الصالح للمراه الصالح سليمان بن مهران الأعمش كان رجلا شديدا على طلبة العلم فكان إذا جاءه طالب الحديث يطلب الحديث يسيب عليه كلبا عظيما حتى لا يعطيه الأسانيد ولا الأحاديث وجاء في ذات مرة كسر الباب ودخلت جيوش من طلبة العلم يطلبون الحديث فقال للخادمة أين الكلب؟ قالت مات الكلب فقال وباكيا مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذه روايه عن الأعمش؟ هذه تسمى حديث يسمى حديث الأعمش تابعي يا إخوة أفاضي طب الأعمش تابعي لا أما هو إيه؟ يسمى حديث لكن تقول حديث مقطوع حديث مقطوع لأن احنا أوقفنا على مين؟ قطعنا طريقه إلى النبي ما أصلنا للنبي؟ قطعناه حتى وقفنا به على التبعية أو على من هو دونه. طيب مسروق يحكي لنا بعض العلماء كان مصروق رجلا عابدا زاهدا ورعا إذا دخل يصلي أرخ السترة بينه وبين أهله يعني يقول لأهله بيني وبينكم سلام فأرخ السترة بينه وبين أهلي ثم قام يصلي. حديث مقطوع فعل أحسنت لأنه من فعل مسروق الحسن البصري سألوه قالوا يا أبا الحسن الصلاة خلف المبتدع ما حكمها قال إن لم تجد غيره فصلي صلاته لك يعني تصح لك وبدعته على نفسه ها حديث مقطوع لأنه وقف على إذا ما معنى مقطوع لأننا قطعنا طريقه من الوصول إلى النبي وسلم فأوقفنا على التابعي او على ممن هو دونه يتوسط هذه المسألة مسألة المرفوع المقطوع الحديث الموقوف والحديث الموقوف كل حديث أضيف إلى الصاحب يعني إلى الصاحبي إلى النصاحب من أصحاب رسول الله كل حديث أضيف إلى الصاحب من قول أو فعل أو تقرير أو سفه خلقيه أو سفه خلقيه مثال ذلك قوم عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح ما سبق أبو بكر القوم بكثير الصلاة ولا صيام ولكن سبقهم بشيء وقرأ في قلبي هذا حديث موقوف موقوف على من على صاحب قال علي بن أبي طالب عندما قالوا له حرقت الخوارج بالنار إن ابن عباس يقول لو كنت مكانه ما فعلت ذلك لا يحرق بالنار إلا الله الذي في علاه. لو كنت مكانه لفعلت كذا وكذا قال هذا الغواص فإذا قول عمر عن ابن عباس هذا الغواص نقول هذا حديث موقوف على من على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يبقى قسم آخر من أقسام الموقفات طبعا حكم الموقوف أيضا حكم المرفوع أو المقطوع أو الموقوف حكمه ينظر في إسناده إن كان متصلا واستجمع الشروط فهو صحيح وإلا فهو ضعيف أو حسن فحكمه حسب تتبع الاسانيد نقول الموقوف له قسم آخر مهم جدا أن هناك موقوفات لا حكم المرفوع يكون موقوفا وقلت معنى الموقوف أيضا يعني وقفت به على الصحابي ما به إلى النبي هذا المنقوف لا يرتقي بدرجة حديث النبوي لكنه قول للصاحب قول التابعي سمحوني انا انتقلت قبل أن أبين لكم قول التابعي ليس بحج قول التابعي بالاتفاق ليس بحج هذا الذي قال فيه أبو حنيفة هم رجال ونحن الرجال معناهم قال في الصحابة لكن هي تصح أن تخلف التابعين فقول التابعي ليس بحج قول التابعي ليس للاستناد ولكن للاستئناس قول التابعين ليس للاستناد ولكن للاستئناس ما الفرق بين الاستناد والاستئناس صح احسنت الاستناد يعني هذه حجة دامغة للمخالف أما الاستئناس أبين لمن اناظره أنني لست وحيدا فريدا في بعض الأقوال تساندني أو بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة يعني من بعد لأنها تحتمل احتمالا ضعيفا الصحة فأنا أستأنس بها حتى لا أقف أمام المناظر وحيدا فريدا فأقوال التابعين للاستئناس لا للاستناد وأقوال الصحابة خلاف أصول عريض لكن الصحيح الراجح قول الصاحب إذا لم يخالفه صاحب آخر فهو حجة فإذا وجدت عمر بن الخطاب يقول ليس للمراه الحائض أن تقرأ القرآن قل هذا حجة لأنه قول صاحب وإذا وجدت علي بن أبي طالب يقول ولا حرفا واحدا فهذا قول لصاحب لم يخالفهم أحد ولو خالفهم أحد عليه السلام يقول اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر عليكم بسنات سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا الموقوف حجة إذا لم يخالفه أحد فإذا خالفه أحد من الصحابة ننظر في الأدلة أو القرائن المحتفة التي ترجح يبقى لنا قسم آخر وهو الموقوفات التي لها حكم المرفوعات وهذه الموقوفات تقتصر فقط على الغيبيات أن يروى لنا حديث موقف على صاحب لا يمكن أن يصل إليه بالاجتهاد بل هو من الأمور الغيبيه التي لا يمكن أن يصل إليها المرء بالاجتهاد هذا ضع وأنت مغمض العينين ضع يدك وقل هذا موقوف له حكم المرفوع كحديث ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه أنه قال ما بين السماء والارض مسيرة خمسمائة عام وما بين كل سماء واخرى مسيرة خمسمائة عام إلى ان قاله بين العرش والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه هذا لا يمكن أن يكون من اجتهاد من ابن مسعود هذا في الغيبيات لابد أن تكون وحيا فنقول هذا موقوف وحكمه المرفوع هذا عموما حديث عائشة حديث أبي بكر حديث عمر طالما في الغيبيات قل هو موقوف وحكمه حكم المرفوع إلا في اثنين من الصحابه الموقوفات وإن كانت في الغيبيات لا يؤخذ فيها حكم المرفوعات عبد الله بن عمرو بن العاص ولو تكلم في الغيبيات وكان موقوفا عليه لا يحسب انه من المرفوعات لا يكون حكم حكم المرفوعات لما لانه اشتهر عنه انه كان ياخذ من اهل الكتاب فنحن اذا قلنا بأن الاحتمال أن الصاحب إذا تكلم عن الغيبيات لا ياتي من كيسه ولا ياتي من عنديات نفسه وليس بكاذب فهو سياخذ من النبي لكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان ياخذ من اهل الكتاب واهل الكتاب عندهم كتب محرفة وفيها البواطيل وفيها الاكاذيب فلا يؤخذ في كلام الغيبيات عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا ياخذ حكم المرفوع أيضا عبد الله بن عباس لكن عبد الله بن عباس اخف وطئه من عبد الله بن عمرو بن العاص يعني ممكن يقبل منه بعض الاحاديث التي تحفها القرائن انه ما اتى بها من اهل الكتاب ولذلك العلماء قالوا كل غيبيات ابن عباس في التفسير لا تؤخذ منه لأنه كان يأخذ من أهل الكتاب يعني كل شيء غير مستند لقول النبي فلا يؤخذ إذن الغيبيات من الموقوفات موقوف حكمه المرفوع كذلك يلحق بذلك قول الصاحب كنا نفعل كذا على عهد رسول الله وسلم يعني ينسب العهد النبي أو كنا نقول كذا على عهد النبي السلام كنا نفعل كنا نقول كنا نعمل كما في الصحيح صحيح البخاري قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا يعتبر ايش حكم حكم المرفوع الايه احسنت حكم المرفوع التقريري لان هذا اقرار فكنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهذا اقرار من النبي فحكم حكم الحديث المرفوع التقريري هذه الاقسام الثلاثه ونكتفي بهذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا